السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفا وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخلها إلى يوم الوفا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى اللهم صل وسلم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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يعني نبدأ ببعض التنبيهات المحضرة الخمسة تعلم الصلح موجودة برا هي كانت قليلة دكتور عيد أخبرني عنها كانت قليلة بعكا طبيعة دلوقتي بقت متوفرة يعني أصبحت متوفرة الحاجة الثانية أن المحاضرات بتاع الدورة المكثفة اللي هي في طمية بتاع الشيخ عدل نصر نزلت كاملة كل المحاضرات نزلت كاملة الحاجة الثالثة أن فيه اجتماع غدا للعملين بالحق للدعوي بمدينة الفيوم بعد العشاء في هذا المسجد في مسجد حلقة السمك الشيخ عبد النصر هو عمله فيعني إن شاء الله الذي يستطيع أن يأتي يأتي المحظل اللي بانضر كنا قد انتهينا في المرة السابقة أو عرضنا في المرة السابقة لنبذة سريعة عن تقسيمات الواجب وقلنا إن الواجب ينقسم باعتبارات خمسة الاعتبار الأول باعتبار أنا أذكرها على حسب ما ذكرها المؤلف وإن كان الأولى أن تذكر بترتيب آخر أدق ولكن نقول الاعتبار الأول باعتبار أداء الواجب يعني باعتبار فعله ينقسم إلى واجب على الفور وواجب على التراخي أو على حد تعبير المؤلف ينقسم إلى واجب في الذمة وواجب يجب أداؤه في الحال الاعتبار الثاني باعتبار وقت الفعل وقت أداء الواجب ينقسم إلى واجب مؤقت وواجب غير مؤقت وهو ما يسمى بالواجب المطلق والواجب المؤقت ينقسم إلى قسمين واجب موسع وواجب مضيق الاعتبار الثالث باعتبار مقداري الفعل أو مقدار المفعول ينقسم إلى واجب مقدر وواجب غير مقدر الاعتبار الرابع صح الرابع ينقسم باعتبار باعتبار المفعول ذاته أو باعتبار ذات الواجب ينقسم إلى واجب معين وواجب مخير وثم قسم ثالث فيه جزء تعيين وجزء تخيير يسمى بالواجب المرتب وهذا سنعرض له إن شاء الله تعالى يبقى من الممكن أن نجعل هذا الاعتبار الرابع باعتبار الذات ينقسم إلى ثلاثة أقسام واجب معين واجب مخير واجب مرتب مرتب نعم الاعتبار الخامس والأخير وهو باعتبار الفاعل أي المكلف ينقسم إلى قسمين واجب على الأعيان وواجب على الكفاية أو واجب عيني وواجب كفائي واليوم والليلة ان شاء الله تعالى نشرع في المسائل التي تحت كل تسم من هذه الأقصى فنقول الاعتبار الأول ينقسم الواجب باعتبار الأداء إلى واجب على الفور وواجب على التراخي وهذا الاعتبار يندرج تحته عدة مسائل وهذا الاعتبار يندرج تحته عدة مسائل المساله الاولى المراد بالواجب الفوري والواجب المتراخي المسألة الأولى المراد بالواجب الفوري والواجب المتراخي نعم لو انا هبقى ايه وما المفعول مفيش مشكله انا بس بشرح زي ما المؤلف كاتب لكن لو انا هكتب هكتب حاجه ثاني خلاص لنا لابد أن نلتزم بما ذكره المصنف نقول المسألة الأولى المراد المسألة الأولى المراد بالواجب الفوري والواجب المتراخي نحن بنشرح كده فيما ذكره المؤلف لقاعدة الوجوب أو قاعدة الوجوب في الظمة ووجوب الأداء ممكن نعبر عنها بتعبير آخر فنسميه واجب على الفور وواجب على التراخي واجب على الفور اللي هو عبر عنه المؤلف بقوله ووجوب الأداء واجب على التراخي عبر عنه المؤلف بقوله واجب في الذمة المراد بالواجب الفوري والواجب المتراخي أما الواجب الفوري أو أما الواجب على الفور فهو الفعل الذي طلب الشارع فعله طلبا جازما وطلب إيقاعه أو فعله بمجرد حدوث سبب الوجوب ثاني الواجب على الفور أنا بس أطلب طلباً هذه المحاضرة مش عايز حد يسألني أي حاجة خالص اللي عايز يبعد يسأل يسأل فرقة حد يشير فائده يعني عشان حاول أنجز معكم إن شاء الله سأجيبه على كل الأسئلة التي تدور في ذهنكم الواجب على الفور الواجب على الفور هتلاقي أن التعريف بيتكلم عن الوجوب وعن الفورية الواجب طلب الشارع فعله طلبا جازما على الفور وطلب أيضا إيقاعه فور حدوث سبب الوجوب مثاله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا أمر بالسعش يبقى طلب الله عز وجل فعل السعي طلبا جازما وطلب أيضا إيقاعه فور حدوث سبب الوجوب وهو النداء لصلاة الجمعة يا أيها الذين أمنوا إذا نودي فاسعوا هذا واجب فوري ومثله أيضا قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فل يصمه امر الله عز وجل بالصيام طلب الله عز وجل فعل الصيام فعل صيام رمضان طلبا واجبا وطلب ايضا ايقاع الصيام فور حدوث سبب الوجوب وهو رؤية الهلال حدش يسأل حال. الواجب على التراخي الواجب على التراخي هنعرف واجب ونعرف عليه التراخي الواجب طلب الشارع فعله طلبا جازما ده مفهوم ولم يأمر خد بالك ولم يأمر بإيقاعه فور حدوث سبب الوجوب ولم يأمر بإيقاعه فور حدوث سبب الوجوب مثاله الحج على بعض المذاهب مذهب الشافعي أن الحج واجب على التراخ اختلف أهل العلم في الحج على قولين هل هو واجب على الفور أم هو واجب على التراخ استدلوا على ذلك كل فريق استدل بأدلة استدل الفريق الأول الذي هو الحنابلة والحنابلة وكثير من اهل العلم انه واجب على ها الفو منها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من اراد الحجه فل يتعجل قد يمرض المريض وتضل الراحله الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فل يتعجل يبقى قالوا يدل هذا يدل على أنه واجب على الفور طبعا المسألة ليس وقت شرحها يعني لكن أنا أضرب أمثلة تثير ذهنك أن قد يختلف أهل العلم في الشيء الواحد أهل هو واجب على الفور أم هو واجب على التراخي ذهبت الشفعية ورجحه كثير من أهل العلم إلى أن الحج واجب على التراخي واستدلوا على ذلك بأدلة أقوى دليل منها في نظر الفقير هو أن الله عز وجل فرض الحج في السنة التاسعة ولم يحج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا في السنة العاشرة قالوا فلو كان الحج واجبا على الفور لحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة لأن سبب الوجوب وجد في السنة التاسعة فلما حج في السنة العاشرة دل ذلك على أن الحج واجب على التراخي الصحيح أنه واجب على الفور طبعاً أنا مش هاعد أرد دلوقتي ونعد نتقش في المسألة لكن أنا بس بدي أمثلة وأخذ بالك معايا مثال آخر إزالة النجاسة هل هي واجبة على الفور أم واجبة على التراخي؟ لا إزالة النجاسة واجبة على التراخي وهو مذهب الأحناف على ما أذكر يعني استدلوا على هذا بأدلة إزالة النجاسة أن العبد إذا أصابه نجاسة هل هو مطالب أن يزيل هذه النجاسة فوراً أم له أن يتراخى؟ مثال هذا رجل أصابته نجاسة بعد صلاة العشاء أصابته نجاسة في ثوبه في بدنه؟ مش, مش مشكلة المهم أنها أصابته هل هو مطالب أن يزيل هذه النجاسة فور إصابته له؟ فور إصابة أو أنه له أن يؤخر النجاسة حتى يحدث سبب, سبب, سبب وجوب فوري الصحيح أنه له أن يؤخرها ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خد بالك كانت كما في حديث عبد الله بن عمر كانت الكلاب تبول في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا هذا حديث حمزه ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه بول الكلب نجس على الصحيح لانه بول ما لا يؤكل لحمه طيب لما لم يكونوا يرشون شيئا ها لان لان الأرض تطهر بالجفاف لو كانت إزالة النجاسة واجبا فوريا لامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرش فورا فلما لم يكونوا يرشون شيئا دل ذلك على أنها واجبة على التراخي بالأفضل أن يرش فورا أم أن يتأخر؟ رش ليه لانه ثبت في حديث انس ابن مالك وابي هريره رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنهما ان عربيا بال في المسجد ها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه يبقى ده يدل على استحباب ازاله النجاسه فورا لكن يجوز ان نتراخي يبقى ده اسمه على التراخي مفهومه كده ان شاء الله المسألة الثانية المسألة الثانية أكثر الواجبات الشرعية واجبات فورية ركز مع الشيخ محمد أكثر الواجبات الشرعية واجبات فورية ليه؟ لي أكثر الواجبات واجبات فورية هذه المسألة سنعرض لها فيما نستقبل إن شاء الله ولكن ينبغي أن تعلم أن الأصل في الأمر أنه يدل على الفور بمعنى أن الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر بأمر فالأصل فيه أن يفعل فور صدور الأمر إلا أن يدل دليل على التراخي قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر أصحابه أن يتحللوا من العمرة عمرة القضاء ها؟ تأخر بعض القوم فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتأخرهم ودخل على أم سلمة رضي الله عنه فأشرت عليه أم سلمة رضي الله عنها أن يتحلل أمامهم فتحلل أصحابه بعد ذلك قال أهل العلم فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تأخر الصحابة يدل على أن الأمر يدل على الفور وإلا لما غضب لأنه لو كان في سعاً هو يأمر ويتأخر يبقى لا يوجد سبب للغضب صح أو لا طيب يبقى انا كده ليه هذا هو لهذه الادله يؤكد هذا يؤكد ان الواجبات الشرعيه اكثرها واجبات فوريه ان الواجب الفوري يحتاج إلى دليل واحد الواجب الفوري يحتاج الى دليل واحد اما الواجب المتراخي يحتاج الى دليلين ليه الواجب الفوري يحتاج الى دليل واحد لان الاصل في الامر أنه يدل على الفور يبقى لو أمر هذا فور لكن الوجب المتراخي يحتاج إلى دليلين يحتاج إلى أمر يدل على الوجوب ويحتاج إلى دليل يصرف الأمر عن الفورية ليدل على التراخي عشان كده الوجبات الفورية أكثر مفهومة كده طيب دي كده المسألة رقم كام اتنين المسألة الثالثة بقى اللي جاية اللي هي الواجب المتراخي الواجب المتراخي منه ما هو مسموح ومنه ما هو مامور بتاخيره خد بالك الكلام مهم جدا الواجب المتراخي اللي الواجب على التراخي يعني منه ما هو مسموح بتاخيره ومنه ما هو مأمور بتأخيره بمعنى إن في واجب متراخي ينفع تأخره والأفضل أن تفعله على الفور ينفع تأخر والأفضل أن تؤخر وفي واجب متراخي يجب عليك أن تؤخره ما هو طبعا ما لازم أن أقول مثال تعالوا نشوف أنثلة الحج عند من يقول إنه واجب على التراخي الأفضل ها. الأفضل أن يفعل فورا قال الله عز وجل ولله على الناس حج أو حج كلاهما صحيح البيت من استطاع إليه سبيلا ها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فل يتعجر. قال لك الصارف لكلمة فليتعجل أنه هو حج في السنة التالية سنة العشرة واخد بالك معايا يبقى احنا بنقول أن فليتعجل دي افضل مثال ازالة النجاس نحن لسه بنقول فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه صح ولا لا يبقى الافضل أنه هو يزيله فورا يبقى ده واجب مسموح بإيه؟ بتأخيره تعالى بقى نشوف واجب متراخي مأمور بتأخيره اللي هو الصلاة بالنسبة الصيام بالنسبة للحائط المرأة الحائط التي دخل عليها شهر رمضان فحابط في اثناء الشهر يجب عليها ان ماشي بس انا مش هو ده اللي لازم طبعا هذا باجماع اهل العلم يجب عليها ان تؤخر هذا الواجب صح ولا لا هذا واجب مامور بتاخيره صح ولا لا مفهوم ولا لا ما انا بقول لك كده عشان كده بقول هو واجب ما احنا اتفقنا انت بتفضل ما تفطر ولا بقول فرض ما تاخر الصوم جزاك الله خير صح مش واحد اتفضل نعم أن لا مش كده هي ما ينفعش تصوم اليوم مع أنه واجب عليها ولا لا هو ده سؤال هو ده كلامي هذا واجب مأمور بتأخيري ما ليش دعوة هي تقضي أمتى بعد كده اليوم نفسه ما ينفعش تصوم مع, مع أنه واجب عليها يبقى هو عشان كده بنقول اسم واجب في الذمة عشان كده بنقول اسم واجب في الذمة وهناخد الفايدة بتاعي يعني ايه واجب في الذمة في مسألة قادمة إن شاء الله وأخذ بالك معايا يبقى احنا مأمور بتأخيره على فكرة احنا خلفنا القاعدة وسألنا صح <تصفيق> تعالى نشوف الواجب نعم الله المستعى سبب الوجوب من قبل الحيض؟ لا ده مش اسمه سبب وجوب ده اسمه انتفاق مانع بس انت كده تدخلنا في قصة طويلة ممكن اشرحها بعدين خلينا نقول اي نعم احنا قلنا الحج ازلت النجاسة ام تفلة ده الحج على بعض الاقوال الصحيح ان الحج على الفور لكن انا قلت انه عند من يقول بانه واجب على التراخي يرى أنه واجب مسموح بتأخيره والأفضل ألا تؤخره النجاسة كذلك إزالة النجاسة يعني عن البدن أو عن الثياب بنقول بقى المسألة رقم كام أربعة الواجب المتراخي قد يكون متراخيا بخطاب الشرع ركز معايا الحتة دي مهمة قوي. قد يكون متراخيا بخطاب الشرع وقد يكون فوريا لكن يعرض له ما يجعله متراخيا ثاني الواجب المتراخي قد يكون متراخيا بخطاب الشرع ابتداء يعني الشرع جاء وجعله متراخيا هذا القسم الأول والنوع الأول النوع الثاني انه يكون في الأصل فوريا لكن يعرض له ما يجعله لكن يعرض له ما يجعله متراخيا لكن يعرض له ما يجعله متراخيا مثال الاول هيعيد الواجب المتراخي قد يكون متراخيا بخطاب الشرع ابتداء وقد يكون فوريا ثم يعرض له ما يجعله على التراخي ثم يعرض له ما يجعله على التراخي مثال الأول النجاسة إزالة النجاسة واجبة على التراخي بخطاب الشرع صح أو لا لكن الصوم واجب فوري صح ولا لا لكن عرض له ما جعله على التراخي اللي هو الحيط, اللي هو الحيط نعم آه الثاني مثاله الصوت واجب فوري في الأصل ثم عرض له ما جعله على التراخي وهو الحيط نعم برضه ده ماشي ما فيش مشكلة بس هنا بيبقى مسموح بتأخيره ليس مأمورا بالنسبة للصوم بالنسبة للمسافر والمريض المريض الذي يستطيع أن يصوم الأفضل له أن يفطر يبقى مسموح بتأخيره وأخذ بالك معايا المسافر ليه ثلاث أحوال ممكن يبقى لا يجوز وممكن يبقى مباح وممكن الأفضل أن يفطر ممكن يجوز أن يصوم يعني يحرم عليه الصوم طبعا مسألة فيه خلفاً أهل العلم يعني الظاهرية مثلا يرون حرمة صوم المسافر لكن الشاهد نحن بنقول أن هذا ماشي ممكن نعده مانعا من موانع الوجوب لكن ممكن ما يكونش مانعا من موانع الأداء إيه الفرق بين منع الوجوب ومنع الأداء الصلاة الحيض يمنع وجوب الصلاة وأداءها يعني بيزيل الوجوب تماما وجوب الصلاة صح لكن هل الحيض يزيل وجوب الصوم لا لكن يمنعوا أداءه صح ولا لا الصفر بالنسبة للصائم يمنعوا لا ما يمنعش الوجوب وما يمنعش الأداء يبيحوا تركة الصيام يبيح ترك الاداء ما اقدرش يمنع لانه يمنع يبقى احرم لكن يبيح ترك الاداء صح ولا لا لكن ممكن يؤدي وممكن ان يؤخر مفهومه كده نجي للايه للمساله الخامسه اا دي مساله مهمه جدا وهي من اهم مسائل الايه الباب يعني الواجب المتراخي الواجب المتراخي تشغل الذمة به خد بالك كلام صعب شوي الواجب المتراخي تشغل الذمة به بوجود سبب الوجوب الواجب المتراخي تشغل الذمة به بوجود سبب الوجوب يعني ايه الكلام ده الواجب الفوري الواجب الفوري اذا وجد سبب الوجوب يتعلق من المكلف بشيئين أنه يجب في ذمته ويجب عليه أن يفعله حالا لكن المتراخي يجب في الذمة فقط تشغل الذمة به عشان كده اسمه الوجوب في الذمة يعني إيه بقى تشغل الذمة دي إيه الكلمة دي ما فائدة للذمة شغل الذمة بهذا الواجب قال لك الفائدة حكتين قال لك الفائدة حكتين الحاجة الأولى أنه لن يخاطب بخطاب جديد ليفعل هذا الفعل بمعنى المرأة الحائب التي وجب الصوم عليها وجب الصوم في ذمتها يجي بعد انقضاء رمضان هل يلزمنا أن نوجه إليها خطابا جديدا بفرضية الصيام ولنقول لها الصيام واجبا كان واجبا عليك خلاص ألم نخطبها بخطاب جديد هي أصلا وجب خو... عليها خلاص المسألة انتهت مفهومة كده طيب الفايدة التانية في مسألة من مات وعليه صوم صام عنه وليه المسألة دي فيها خلاف من أهل العلم هل, ال... هل كل صائم يموت يجب وعليه صوم كل عبد يموت, يموت وعليه صوم يجب على وليه أن يصوم عنه قالت لا طيب إيه الصحيح الصحيح أن الولي يفعل ما شغلت به ذمة الميت خد بالك الصحيح أن الولي يفعل ما شغلت به ذمة الميت بمعنى رجل مريض مرض لا يرجى برؤه في رمضان أول خمسة يام ما بيصمش مات في اليوم الخامس إنسان مثلا عنده سرطان في الكبد أي حاجة تمنعه أن يصوم مطلقا الطبيب قال له لا يجوز لك أن تصوم لو صمت هتموت يبقى ده اسمه مريض بمرض لا يرجى برقه يبقى ما ينفعش يصوم لا ذمته مشغولة بحاجة إيه هي الفدية قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين يبقى الولي هنا يعمل يفدي عنه ليه لأن لأن ذمته كانت مشغوله بالفديه طب تعالى للمراه الحاض اول 5 في رمضان حاضه ماتت في نص الشهر يبقى ماتت عليها صيام طيب نعمل ايه ما شغلت به ذمتها اهي الصوم انسان مريض مرض يرجى برؤه ال ال الذي شغلت به ذمته الصوم. قال الله عز وجل فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر عليه ان يصور يبقى الذي شغلت به ذمته الصوم يبقى الذي يفعله وليه ان يصوم عنه فهمنا يعني ايه شغل الذمه ان شاء الله فهمت نيجي بقى للمساله الايه في, في الواجب على الفور والواجب التراخي امم الواجب, الواجب المتراخي قد يصبح فوريا اللي هي من مات أن من مات وذمته مجغولة بواجب طولب وليه بإبراء ذمته مما شغلت به ينفع كده على كل ولي أن يقضي على الميت واجب لا ده مسألة خلاف كبير خلينا الأخرى المحضر نعم حد بيسأل حاجة ده مش ينفع فيها دي اللي هي أنا أقول الفايدتين الفايدة كان يكتب الأول عندي أن من شغلت ذمته لن يطالب بالأداء بخطاب جديد أن من شغلت ذمته لن يطالب بالأداء بخطاب جديد الفايدة الثانية أن من مات وذمته مشغولة بواجب طولب وليه بإبراء ذمته مما شغلت به مفهومة كده؟ إن شاء الله نعم, نعم. طيب الفيدة الفيدة الأولى أن من شغلت ذمته لن يطالب بالأداء بخطاب جديد لن يطالب بأداء هذا الواجب بخطاب جديد الفائدة الثانية أن من مات وذمته مشغولة بشيء طولب وليه بإبراء ذمته مما شغلت به لا ماذا قال كده احنا قلنا لو, لو مش, في مش احنا قلنا الوجب المتراخب ينقسم لقسمين واجب متراخي بخطاب الشر وواجب في الأصل فوري لكن يعرض له ما يجعله متراخيا دي بقى مسألة جايلة لها بقى في الواجب المطلق والواجب الموسع صبرا السمسألة دي برضو مختلف فيها على ثلاث أقوال بس جايلة فين احنا بقى دلوقتي؟ ايوه الواجب على التراخي قد يتحول إلى واجب فوري بطريقتين الواجب على الايه على الفور على التراخي قد يتحول إلى واجب فوري باحدى طريقتين الطريق الأول أن يكون موسعا يعني ان يكون واجبا موسعا ان الواجب باعتبار وقته ينقسم إلى مؤقت وغير مؤقت المؤقت ينقسم إلى موسع وإيه؟ ومضيق الموسع فيه نوع تراخي صح ولا لا بمعنى دخل وقت الصلاة يبقى حصل سبب الإيه؟ الوجوه أقم الصلاة لدلوك الشمس إذا زالت الشمس عن وسط السماء وجب على كل مسلم مكلف أن يصلي صلاة الظهر طيب هل يجب ان يفعلها فورا ها لا ما تقول لي يجب سؤالي واضح هل يجب ان يفعلها فورا لا يجب يبقى فيه نوع تراخي صح ولا لا طيب متى يصبح فوريا قال لك اذا ضاق الوقت بمقدار لا يفعل فيه الا الصلاه واخد بالك معايا مفهومة كده؟ نعم لا مش ما تقولش في وقت العصر الدخل إذا لم يبقى من وقت الظهر إلا مقدار ما يصلي فيه صلاة الظهري فقط الله أعلم بقى ربع ساعة ولا لا؟ الله أعلم والصال حسب الظروف كل واحد ما بيش حسبها بيش ربع ساعة أنا ممكن أقول لك أنا أوضح لك أنا ممكن دلوقتي بياخد فترة في الاستنجاء والوضوء أنا عارف ظروفي إن أنا ممكن عشان نصلي الظهري لازم ناخد نصف ساعة وواحد ثاني متوضي هيصلي في 5 دقايق يبقى بتختلف من شخص لاخر ما انا عشان كده بنقول مقدار الصلاه وما يلزمها والشروط التي تصح بها الصلاه مفهوم ان شاء الله طيب اه يبقى دي كده الطريقه الاولى اللي هي ركز معايا شيخ محمد سين. الله يهديك شيخ محمد ها ان, ان يكون موسعا ها ويضيق اللي هي الثانيه بقى اللي هي مساله ان يغلب على ظن المكلف ان يغلب على ظن المكلف انه ان لم يفعله الآن منع منه ان على ظن المكلف انه ان يفعله الان منع منه انا كنت نظمت المعنى ده باق وموسع بحين آخره وظني منع غالب من قادره ه مفهومه, مفهومة طيب خلينا نقول هي المعنى الثاني اللي هي أن يغلب على ظني المكلف أنه إلا لم يفعله الان منع منه بمعنى اه الثانيه دي اللي هو الطريقه الثانيه انسان وجد مبلغا من المال يكفيه للحج يبقى كده وجب عليه الحج وجد السبيل من استطاع إليه سبيله وهو عارف إنه هو إنسان لو الفلوس قعدت معاه هات الصرف لأنه عارفش يمسك فلوس وهو برضو يغلب على ظنه أنه لن يرزق بمثل هذا المبلغ مرة ثانية يبقى حتى لو الحج على التراخي أصبح فوريا في حق هذا الرجل مثال آخر إنسان داخل على الإعدام وهو في أول وقت الظهر هيتعدم في نص الوقت يبقى يغلب على ظنه أنه لن يعيش لاخر الوقت يعمل مع انه ممكن يعيش ولا مش ممكن في احتمال طبعا ممكن الحبل يتقطع بيه زي ما حصل مع شخصيات قطب مثلا رحمه الله عليه وطبعا الشخصيه قطب اصلا في قانون لمناسبه الشخصيه قطب دي يعني قايم كمان عبد الناصر الهالك كانوا بيشنقوا الشخصيه قطب في قانون اللي لو الحبل طبعا بيبقى الحبل ده تقيل جدا وسميك وحاجه صعبه جدا يعني ما حاطين هم قانونا لو الحبل اتقطع باللي تشنق خلاص الحبل اتقطع مرتين وشنقوه تقريبا يعني لفكم مره او مرتين حتى وهو بالحبل بتتقطع قال انتم هاكفه قلوبكم رديئه وحبالكم رديئه رحمه الله عليه يعني ربنا يرحمه يا رب. نعم اه فطبعاً الله المستعان يعني فإحنا بنقول إنه هو في احتمال إنه يحصل مع زي ما أحصل مع الشخصية القد وإن كان بعيداً فهل ده يغلب على ظنه أنه سيمنعه من أداء الواجب يبقى يجب عليها أن يفعله فورا. مفهومة كده؟ طيب إحنا كده خلصنا لإيه؟ الواجب المتراخي والواجب على الفور نخش في الواجب اللي بعديه ألا بلاشي؟ خشي بلاشي ناجي بقى لتقسيم الواجب باعتباري إيه؟ باعتبار وقت أدائه الوقت ينقسم لكم قسم ينقسم إلى واجب مؤقت وواجب غير مؤقت واجب مؤقت وواجب غير مؤقت القسم الأول الواجب غير المؤقت في عشاء ويسمى بالواجب المطلق ويسمى بالواجب المطلق الواجب غير المؤقت تحته ثلاث مسائل يندرج تحته ثلاث مسائل المسألة الاولى تعريفه وأمثلة الله المسألة الأولى تعريفه وأمثلته. طبعا أنا أختصر لك يعني مش بختصر اللي في الكتاب بس بعنصر لك اللي في الكتاب عشان يبقى أنت تفهم ماشي ازاي ماشي نعم لا على فكرة غالب إلي أنا قلته في الكتاب متخيل بقى الحكاة دي بس أنا بقى أستمهولك بقى أستمهولك أيوة فيهم الكلام ده متخيل <تصفيق> آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� الغير المؤقت. ما غير المؤقت هو المطلق غير المؤقت هو المطلق نعم الوجب الأول اللي هو غير المؤقت ويسمى بالواجب المطلق هو تعريفه هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام ولم يحدد له وقتا يفعل فيه ولم يحدد له وقتا يفعل فيه مثاله نعم هو الواجب, الواجب غير المؤقت بنعرف الواجب ونعرف كلمة غير المؤقت الواجب ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام نجي بقى الغير المؤقت دي يعني لم يحدد له وقتا يفعله فيه نعم ككفارة اليمين وكالنذر المطلق ككفارة اليمين وكالنذر المطلق النذر المطلق إنسان نذر أن يصوم يوما نعم اللي هو إني نذرت أن أعتكف في المسجد نعم فهذا النذر يجب عليه أن يوفي به هل هناك وقت محدد لأداء هذا الفعل لا المهم أن يفعله قبل أن يموت يبقى وقته العمر و باعتباري وقته لمطلق العمر وقته فبادر تتقي الافضل المبادره طبعا ثاني و وقته لمطلق العمر وقته فبادر تتقي فوقته الايه أيضاً من أمثلته البر الولدين أوه. بر الوالدين أيضاً غير مؤقت بوقت لكن يفعله إذا وجد سببه أيضاً صلة الرحم فضل الشيخ كل هذا غير مؤقت بوقت لم يحدد الشرع وقتاً له فضل ما هن... ما الواجب بينقسم باعتبارات مختلفة اتفضل بيختلف الاعتبار نعم المسلمه في ال امم الاعتبار فرق انا عايز, أ... عايز تفرق بين البر والعقوق ابتداء أنت كنت تتكلم عن عقوق ليس البر تصبح البر بشكل فضل مثلاً بروا ضد يوم. لا نحن نقول أن بر الوالدين ده واجب لكن عقوق الوالدين ده محرم نحن نتكلم عن تقسيمات الواجب وأخذ بالك؟ لا أنت مش وأخذ بالك طيب خدت كده؟ <تصفيق> طيب كوي بنقول ما بقى؟ ها؟ صلة الرحم وبر الوالدين والأمر معرفنا عن المنكر إذا وجد سببه الكلام ده كله هو مطلق نعم أنا عايز عايزين نفرق عايزين نعمل مسألة رابعة معلاش لله <تصفيق> نقول إيه إن الواجب المطلق قد يكون مطلقا بإطلاق وقد يكون مطلقا بسبب أو بتقييد بمعنى إن, إن النظر ده من نظر أن يصوم يوما أو أن يعتكف يوما هل في حاجة بتقيده؟ هل في سبب يخلينه يعتكف؟ ممكن أحيانا لكن في سبب غير مؤقت لكن متكرر على الدوام كلما وجد سببه وجد الأمر رأفنا عن منكر إذا رأيت تنكر لم ترى لا تنكر صح ولا لا؟ من رأى منكم منكرم فليغيره يبقى ده متعلق بالرؤية وأخذ بالك معايا يبقى هو مطلق نعم يعني ما وقت محدد لكن ممكن يتكرر بخلاف المطلق بإطلاق ده ممكن يبقى مطلقا إلى أن يظن عبده أنه سيموت يبقى يجب على أنه يعمل دلوقتي يتضيق وأخذ بالك طيب. نقول بقى المسألة الثانية متى يتضيق وقت الواجب المطلق متى يتضيق وقت الواجب المطلق بظن المنع من أداء هذا الواجب بظن المنع من أداء هذا الواجب إنسان يغلب على ظنه انه سيمنع من اداء هذا الواجب هو مطلق اي نعم في الحاله دي يجب عليه ان يفعله فورا كما ذكرنا في المساله الاولى طب يجب عليه ان يفعله فورا مش انه يمنع منه لان لو قلت انه لا, لا, لا, لا, لا يفعله يبقى كده مش واجب اين معنى الالزام فيه مش إذا وجد سبب بقى ما هو إذا, تض... إذا وجد المنع إذا ظن أنه... أو إذا غلب على ظنه أنه سيمنع من فعله واخد بالك معي واجب مطلق مثاله نظر رجلا أن يعتكف يوما غلب على ظنه أنه... أنه سيموت بعد ثلاثة أيام داخل معركة وممكن يموت خلاص بقى أعرف أنه العدد المسلمين قليل وقد يموت فيه يجب عليه أن يعتكف قبل أن يذهب إلى الجهاد ليه لأنه غلب على ظنه أنه سيموت هو أخذ بالك معايا نعم عنوان المسألة يعني إذا غلب على ظنه أنه سيمنع من أداء هذا الفعل ما هو كده ما هو أصبح مضيقنا يبقى لازم يعلمه دلوقتي مش مضيق بقى اصبح مؤقتا مضيقا الاثنين انت واخد بالك معايا نجي للمساله الايه ولا الرابعه ماشي اللي هي مساله اذا اللي على إذا غلب على الظن السلامه اذا غلب على الظن السلامه وبقي و السلامه خلاص خلاص ما فيش مشكلة انا, حسن أنا يعني شاب لسه فتيه في عمري وكويس و100 100 كان عليه واجب معين كان مثلا نظر ان يعتكف يوما ومات الحاج اي واجب مطلق اصل الواجبات المطلقه كثيره لا مصير الوالدين بيبقى ليه سبب ما انا عشان كده قلت نفرق بين الواجب المطلق باطلاق والواجب المطلق المقيد ملوش مطلق ليس له وقت لكن ممكن أحيانا يبقى يجب عليك أن تبر أباك الآن قال لك روح الشريع حاجة ما تقول لا الله عز وجل أمرني أن أطيعك بين المغرب والعشاء هتقول له كده لا ديما تتكلم تتكلم على،, على أمر, م, أمر عادي هو بالك معايا لأن ما، ما هو مش مطلق بقيت أنا عايز أقوله أن ما، ما الله عز وجل يأمرك أن يعني الله عز وجل يعني الله عز وجل أما ركى بإطلاق أن تبر أباك في أي وقت هو قال لك بقى دلوقتي يعمل يبقى لازم أن تعمل دلوقتي مفهومة أو لا ركز معا شيخ الله يهديك ركز معا طيب نقول إن الإيه؟ آه إذا غلب على ظن السلامة فأخر الواجبة المطلقة بدون عذر ثم مات إذا غلب على ظن المكلف السلامة فأخر الواجب المطلقة بدون عذر ثم مات ده بقى يأثم ولا لا يأثم ولا ي... ها ليه قالب على الظن السلامه ومات نعم أيوة ماشي واجب مطلق ما أنا بقول لأنا بسأل المسألة دي بقى فيها ثلاث أقوال لذي احنا قلنا عليهم من شوية اه ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه ملوم يعني عليه يستحق الإث وذهب فريق اخر إلى أنه لا شيء عليه وذهب الغزالي إلى أنه يفرق بين الشاب والشيخ الشيخ رص رجله والقبر فيصرع بقى ما ينفعش لانه ماشي ويغلب على ظنه السلامة لكن يعني الغالب ان الاعمار ما بين الستين والسبعين لكن الشاب لسه بيؤمل فيكم ايه ثلاث اقوال قال النظم والظن ان غلب بالسلامة فمتى قبل الفعل كل ملامة وقيل لا وفرق الغزالي الشاب ذم الشيخ لا يقل. الشيخ ذم الشاب لا تاني والظن ان غلب بالسلامه غلب الظن على السلامه فمات قبل الفعل قل ملامه يلام عليه ملامه وقيل لا فنسالت لا وفرق الغزال الشيخة ذم ذم الشيخة الشب لا يبالي والشب مفهوش مشاكل يبقى كان قول ثلاثة قول الصحيح بقى والله المسألة دي والشيخ هنا بيرجح قال السطر اللي هو وإن مات اللي هو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة سطر السابع اللي هو أول ولا يأثى من أخر الوجب الموسع آخر, آخر سطر وإن مات قبل أداء ما وقته العمر وإن مات قبل أداء ما وقته العمر قبل أدائه مات عاصياً الشيخ بيرجح به أنا, أنا بالنسبالي يعني طبعا كلام الغزالي كلام مش, إيه مش منطقي كلام الغزالي رحمة الله عليه فيه بعض النظر لأن طبعا ممكن الشيخ يعيش ما لا يعيشه الشاب مسألة مش مسألة مريض أو غيره لا ده علمه ده سليم لكن وكم من صحيح مات من غير علتهم وكم من سقيم عاش حينا من الدهري فده مش لا هو في بعض المشكلة المشكلة عندي ايه ان الواجب الموسع يجوز تأخيره الى ان يتضيق صح او لا جمهور السلف على انه لو مات لا يعد عصية اخذ بالك معايا وحتى نقل بعضهم الاجماع على هذا لكن جاء في الواجب المطلق وجاءت ثلاث اقوال دول فبعض اهل العلم بيقيس الواجب المطلق على الواجب الايه الموسع قال لك الواجب الموسع ترى يجوز تاخيره لو مات لا يموت عاصيا الواجب المطلق يجوز تأخيره لو مات لا يموت عاصيا ده هذا على هذا بعض بعض الاصوليين قال لك لا هل لك فيه فرق بين الواجب الموسع والواجب المطلق الواجب الموسع وإنجاز تأخيره لكن يجوز تأخيره لأجل لابد أن يفعله المكلف فيه لكن الواجب المطلق وقته العمر لو قلت أخر أخر أخر هذا يؤدي إلى إهمال الواجب وإن كان في القول, يعني في القول اللي هو بيقوله أنه لا يأثن بعض القوة لكن الأحوط ما ينفعش فيها الأحوط الأحوط اللي هو يفعله عشان نخرج من الخلافة وليحنا نعم أنا بالنسبة لي متوقف أنا بالنسبة لي متوقف الراجع عندي أنا متوقف مش راجح يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القسم الثاني وهو الواجب المؤقت وهو نوعان الأول الواجب المضيق وهو نوعان الأول الواجب المضيق تعريفه فيه مسألتان مسألة الأولى تعريفه وأنثلة له الواجب المضيق هو ما الشارع فعله طلبا جازما وقدر له وقتا يسعه ولا يسع معه من جنسه شيئا آخر تاني الواجب المضيق هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما وقدر له وقتا يسعه ولا يسعه معه من جنسه شيئا آخر مثاله الصوم أمر الله بالصوم أو طلب الله فعل الصوم طلبا جازما صومة صوم صوم يوم رمضان صح ولا لا يبقى هو إذن واجع قدر له وقتا من, من الفجر إلى المغرب هذا الوقت يسع الصوم صح ولا يسع من جنس الصوم صوما آخر يعني ينفع تصوم مع رمضان في نفس اليوم الذي تصوم فيه شيئا آخر ما ينفعش. لا ينفعش يسعه ولا يسع من جنسه شيئا آخر فضل احنا بنتكلم على فعل الصوم واخد بالك معايا ما, ما هي النيتان ما حصلش نقسم ان في صوم مطلق وفي صوم مقيد عموما حتى وان كان مفروض يعني انسان نذر ان يصوم يوم الاثنين اصبح النذر واجبا في حقه واخد بالك معايا و... ومع ذلك عليه قضاءه صوم يوم من رمضان بالك هل ينفع بقى يقول بركة يا جامعة نظرت صوم يوم ومع ذلك كان عليه يوم من رمضان وجاي يوم اثنين يبقى جمع ثلاث نيات هقول له صومه كباطل او هقول له مش باطل هقول له يعني نيتين عندك بطلين اللي هو الاثنين المقيدين الصوم بتاع رمضان والنذر ولا يبقى لك إلا صوم يوم في سبيل الله اللي هو النفل مفهومة؟ أي نفل آخر زي أنا بسأل يا شيخ مش سؤالي في النية ينفع تصوم صوم مع الصوم؟ هو صيام واحد هو دلنا عايزه عدت أنت بقى النية حاجة تاني أنا بكلم على الفعل نفسه الواجب وأخذ بالك معايا فهو لا يسع وهو لا يسعه ولا يسع من جنس شيء, شيء اخر طبعا المساله الثانية الثانيه ان الواجب المضيق يسمى عند الاحناف بالمعيار الواجب المضيق يسمى عند الاحناف بالمعيار ليه معيار ما هي وجه تسميته بالمعيار قال الشيخ ويسمون والاحناف او الحنفيه يسمون الواجبه الموسعه الظرفه ويسمون الواجبه المضيقه المعيار ليه معيار قال لك المعيار تعريفه في اللغه يقال عايرت بين شيئين اي وزنت أحدهما بالآخر فأخذ بالك يعني إيه المعيار ده حاجة من المكيين بيقى ليه وزن معين المعيار حاجة من نوع من أنواع المكيين بيقى ليه كيل معين بحط فيه مثلا القمح عشان أطلع القمح على قدر هذا المعيار قال لك فالواجب المضيق يكون على قدر ها مش المعيار بقى على قدر الوقت الذي حدده الله فيه فيبأ اسمه معيار مفهومة كده لأنه زي ما, زي ما الأمح يتحط يطلع على قدر المعيار برضو الواجب ده مفصل على قدر هذا الوقت نعم تحدد له بداية ونهاية والواجب يستهلك كل الوقت لأن فيه حالة الواجب الموسع متحدد له بداية ونهاية بس ظرف بقى فاهم؟ هقول بقى يعني ما يصموه ظرف في التاني ناجي بقى للقسم الثاني اللي هو الواجب الموسع وده بقى فيه مسائل تعريفه المسألة الأولى تعريفه وامثلة له طبعا نعرف الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما وحدد له وقتا يسعه ويسع معه شيئا آخر من جنسه يسعه ويسع معه شيئا آخر من جنسه لكن ده كده ايه موسع طبعا أشهر مثالي هو الصلاة الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا لكنه موسع بمعنى إنسان بيصلي من, من, من الظهر للعصر هذا وقت الظهر هذا الوقت لا يستهلك الواجب كل هذا الوقت يعني ما ينفع تقول الله أكبر أول ما يدخل, الوقت يدخل مش فرض عليك أنك تسلم أول الوقت ما يخرج لو كان, كان, كان الصلاة الظور بهذا المعنى أصبحت واجبة لأن, لأن الواجب لا يسعه ولا يسع معه شيء آخر من جنسي لكن أنت بتصلي سنة قبلية وتسلم وصلي سنة بعضية ولك أنت تطوع نفلا مطلقا حتى يؤذن لصلاة العصر يبقى الوقت يسعه ويسع معه من جنسه شيء آخر ده كده اسمه إيه واجب موسع اسمه إيه بقى عند الأحناف اسمه الظرف بالمسألة الثانية اسمه الظرف إيه الظرف الظرف في اللغة الوعاء قال لك لأن الوعاء هم ليه للأحناف اختاروا الاسم ده وجه وتسمية الوجب الموسع بالظرف الوعاء غالبا يحوي نعم مش أكثر من شيء غالبا ما يكونوا أكثر من مما يعيد وإلا ما يكونش اسمه وعاء. يعني أنت حطت المية الغالب أن الوعاء بيبقى أكثر من المية لأنك لو حطت المية كثيرا ما هتشوف برضو في ناية بقى أكثر من المية نفهوم فهو كده بيسموه ظرف لأن الظرف يسع الشيء ويسع معه من جنسه شيئا آخر الوعاء فعشان كده بيسموا الـ الـ الواجب الموسع الظرف أسأل حاجة شيء ناجي للمساله الايه الثالثه عايزين نحاول نخلص الواجب الموسع طبعا الواجب الموسع يمكنه بعض, بعض الناس يقول لك الواجب الموسع ده مش موجود ليه قال لك لانه ما ينفعش يجتمع الوجوب اللي هو اللزوم والتخير ما هو السؤال حاجه يا اما لازمه يا اما مخير لكن ينفع يبقى في لزوم وتخير في حاجة واحدة ده, ده لقى عندك انت وعند المعتزلة واخبالك <تصفيق> لكن هو موجود في الحقيقة المعتزلة يقولك, يقولك لا الوجوب اللزوم ما ينفعش يكون موجود مع التخير ليه اقولك انا فين التخير انت مخير تفعله في اول وقت وفي نص الوقت وفي اخر الوقت صح آه ما ده تخيير ما... إما تكون ملزم أنك أول ما الأذان يأذن تفعل ينفع أقولك فرض عليك أن تفعله الآن تقولي لا تفرض عليك أن تفعله في المنتصف لا تفرض عليك أن تفعله في الآخر تبقى ما لا تفعله أمتى قال لك يبقى مش فرض لأن القاعدة بتقول أن التخيير ما ينفعش يجتمع مع, مع اللزوم هو طبعا يقعد القواعد بمزاجه فهم يعني إيه بعض اهل العلم يضرب له مثلا يقول لك زي واحد عمل استقراء للخضروات فقال لك الخضروات لا تنبت الا في الارض الطينية حط القاعده دي الخضروات لا تنبت الا في الأرض الايه الطينيه واحد جاب له خضار في ارض رمليه يقول له ده مش خضار يا هو موجود ده خضار لك لا تقول قاعده ايه ده موجود قدامي واخد بالك فهو يحط برضو نفس القضية في الإيمان هو المعتزل إيه المشكلة عنده في الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله يقول لك ليه لأن القاعدة تقول الحقيقة مركبة من أبعاد إذا ذهب بعضها ذهب كلها تقول له تب ما الإنسان ممكن إيده تروح ويبقى اسمه إنسان يقول لك لا القاعدة تقول ده تبقى نقطع تيده خلاص القاعدة تقول ده مش, مش ترعى القاعدة هو دماغه كده ده دئافة عند المنطق ده موجود في الشرع وبزاجي. الشرع جاي بوجب وتخير مع بعض وسمى واجب وأخذ بالك معاي فعشان كده بنقول أنه ثابت عند أهل السنة والجماعة مفهومة كده يبقى المسألة التي هي الثالثة الواجب الموسع ثابت عند أهل السنة والجماعة وينكره المعتزلة طبعا نسب برضو نسب إنكاره لبعض الأحناف لكنه لا يصح لأن احنا قلنا من شواء أن الأحناف يسمون الواجب الموسع ها؟ الظرف يسمون الواجب الموسع الظرف يبقى موجود عند الأحناف وفيه كتاب اسمه الواجب الموسع للدكتور عبد الكريم النملة حقق فيه نسبة هذا القول للأحناف وأنه لا ينسب لهم نفي الواجب الموسع نعم؟ دكتور عبد الكريم النملة دكتور عبد الكريم النملة والله انا اسف يقولوا هم اختلفوا هل اختلفوا في تعلق الخطاب يعني الوجوب ده متعلق باول الوقت ولا باخر الوقت ولا أهل السنة الواجب ان الخطاب متعلق بالوقت كله يعني في أي وقت تفعله يكون فعله أداءا جاء الأحناف قالك لا متعلق بأول المعتزلة قاله المتعلق بأول الوقت وما فعل بعد أول الوقت قضاء عن هذا الأداء يعني أول الوقت لو تعمله يبقى أداء بعدها بشوية يبقى قضاء ليه؟ قالك لأن الخطاب الوجوب متعلق بأول الوقت لأنه ما ينفعش يكون فيه وجوب وتخيير ما احنا, احنا, عليهم احنا طبعا ردود كثيره لكن هو عشان عشان ينكر وجود الواجب الموسع قال لك لا يبقى الوجوب متعلق باول الوقت وما بعده قضاء واخد بالك معايا لكن طبعا الردود بقى النبي أقوى مص قال جبريل عليه السلام الوقت فيما بين هذين الوقتين خلاص يبقى انت ليك والنبي صلى في اول وقت وفي اخر وقت أخذ بالك معايا يبقى هل أن يقول النبي صلى قضاءا ونبي أخر الواجب يبقى يحكم على النبي بالإثر طبعا هو ده قفت السعمال للعقل نعوذ بالله يعني طبعا قفت السعمال للعقل في غير موضعه نعم على ايه لا وهم باعتمدش على النصوص هو باعتمد على ده وهو ده اللي جيب له الكافية <تصفيق> طبعا أين بقول لك ما هو قافة المنطق بتاجي من مش من المنطق نفسه من استخدام المنطق خطأ قافة العلم المنطق يعني نكتفي البشمهندس بيقول نكتفي بهذا القدر ونحن ننزل على قوله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله الخير